فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأمين أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاء والله بصير بالعباد